Walau sihenna, lataina, kulle nafsin huda ha, walakin, walakin hakul qaul minni, l'amla an najhan nama min al jannah, wa an nasi ajma'een, faduqu bima nasi Wzuku azab al khuld bima kum tampilun. Inna yaminu baa'atina al-ladin. Iza dzukkuru bhaa. Xarru sujudu. Wasebhu bhamd Rabbihim. Xarru sujudu. Wasebhu bhamd Rabbihim. Whum تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون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 كلما أرادوا أي يخرج منها أعيدوا فيها وقل لهم أعيدوا فيها وقل لهم زوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن ظَلَمَ مِن مَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرض عنها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يطنون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 Qul yoma al-fatih la yan fagul ladin kafaroo imanu hum wallahum yunzaroon faa'aridz anhum wa antazir